بسم الله الرحمن الرحيم كافه ا يا عصاد ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا إ ذ نادى ربه ل د ا قال رب موسوعه ا ل ع ظ م م ن ي و ا ت ع ل ر س ش ي ب و ل م أكن ب د ع ا ك رب ش ق ي ل و إ ن ي خ ف م الاسلاميه م و ر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 ا م ر أ ت ك ه الهدى ق ا شركه دعويه غير ربحيه ل ق ت ك م ن قبل و ل م تك ش ي ئ ا قال رب ا ع ل ي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 و ح ن ا ل ا من لدنا وزكاه وكان سقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إ ذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إ ل ي ه ا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إ ن ي أ ع و ذ بالرحمن منك إ ن كنت تقيا قال إ ن م ا انا رسول ربك ل أ ه ب لك غلاما زكيا قالت أ ن ا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ ك بغيا وقال قال كذلك ر م ك ه و ع ل ي ه ي ن و ل ن ج ع ل ه آ ي ة ل ل ن ا س و ر ح م ة الاسلاميه ق ض ف ح م ل ت ف ا ن ت ت ب به ذ م ك ا ن الله الحسنى ا ل م خ ا ض إ ل ى جذع ا ل ن خ ل ة قالت يا ليتني مت ي قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أ لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقوني اني نذرت للرحمن صوما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 بغيا. فاشارت إ ل ي ه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا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 ينرث الأرض واذكر م ن ع ل ي ه وإلينا يرجعون و في الكتاب إ ب ر ا ه ي م إ ن ه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا أ ب ت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يا أ ب ت إ ن ي قد جاءني من العلم ما لم ي أ ت ك فتبعني ا أ ه د ك صراطا سويا يا أ ب ت لا تعبد الشيطان شركه الهدى ش ر ح م ن ع ص ي ه غ ي ا أ ب ت إ ح ي يمسك ع ذ ا ب م ن ا ل ر ح م ن ف ت ك و ن ل ل ش ي ط ا ن و ل ي ا قال أراغب أنت ع ن آ ل ه ي ا لئن لم تنته ل أ ر ج م ن ك واهجرني مليا قال سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عشاء لا اكون عسى م و من د و ن ع ه ا ل ن ا له إ س ح ا ي للعلوم ب ا ل من ا ج ع ل ن ا م ي ه اسماء الله ا ل و س ى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 م ننجي الذين اتقوا و ن ذ ر ا ل ظ ا ل م ي ن فيها ج ث ي ا و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا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 فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إ ل ى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه إ ل ا من اتخذ عند الرحمن عهدا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 م و س ج ع ل ل ه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل س م ا ن الله الحسنى م ه م من أحد هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا